ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين نَبّئونِي بِعِلْمِ إكُ تُم صَادِقِ وَمِنَ الإِبِث نَيينِ وَمِنَ الْدَقَرِث نَين أُلآذَّكَ رَيْنِ حََّمَ أَمِ الأُ فَيَيين أَم مشْتَمَلَس عَلَيْهِ أَحامُ الأَُين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 بِمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أو انه رجس او فسقا فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادو حظا ناكل الذي يظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَأْتَكَلَ ذَلكَ جَزَنَهُ بدَغهم وَإَِّ لَ